ورد الجوري غنى وادانا ودانا والدنيا تضحكلي و ح ب ا ب ي معانا طير السما ء غرد في ف ر ح ة لقنا عطر الهوى ردد يا محلى هوانا السماء فرحت ل ج ق ن ا و ع ث ر الهوى رادت يا محلى هوى بدر الهنا نور و ت م ا ي ل قبالي و ش ر ق على الدنيا يتباهى في العالي بدر الهنا نور واتمايل قبالي و ش ر ق على الدنيا يتباهى في العالي وقت الحزن ولا من عقلي وبالي جانا ل أحلى ف في ر يرقص ح الفرح ل ل الحسن ولا عقلي وبالي ل ي ي ا جان ا آه وقت الحزن ولا من جان الفرح يرقص في أ ح ل ى الليالي 「お دانا س ت ا ن ا お دانا دانا ش د ا ب ي أ ن ا في بستاني في عطري وطيابي والنرجس ناداني ا ن ش د على بابي والكاد يغنالي من طيبه وطبيب والورد يهناني و هناني أ ح ب ا ب ي مدري أ ن ا ويني حارت ب أ ف ك ا ر ي حاسس قلبي طاير في, في الدنيا وساري وساري ف انسل انا حبي واغني أ ش ع ر ي وليل المنى عندي أ ح ل ى من نهاري ارسل أ ن ا حبي و غ ن ي أ ش ع ر ي وليل المنى عندي أ ح ل ى منها